رفض الذين أنعمت عليهم غير المرضوم عليهم ولا ادنا الارض وهم من بعد وغنمهم سنوقر في يوم قائسين لله الامر من قبلهم ومن بعد ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله ينور صب يشاء صور من يشاء الله هو العزيز الرحيم حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهم ما أهل أم الحق ما خلق الله السماوات والأرض لَهُ أَجَلٌ مُسَمًى وَإِنَّكَ فِي رُمْنٍ مِنَ النَّاسِ وَبَعْضُهُمْ لِرَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قوة ốc có ai nóngà theoốc có وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ لائهم كافرين ويوم تقوم المستعدون يومئذين يتفاوطون أولئك في العذا بمحضرون فبحان الله حين تُسون وَحيين تُسحون فببحان الله حينَ تُسونَ وَحين تُصفون فسبحان الله ح تُسون وَحيين تُصدحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيه وحين تنهيون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من وَخَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ بَثَّكُمْ مِنْهُ كَأَنَّكُمْ جَمَادٌ ثُمَّهُ أَنْشَأَكُمْ فَمَا خُلِقْتُما إِلَّا لِتَعْبُدُونِ فَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَاءَ بَيْنَكُمْ رَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ مَنَامَكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَبَشِّرْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ لا غاما ان فحيي به الارض وينزل من السماء ماء فحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم ينظرون ومن اياته ان ما ت بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وَ وال وَلَهُ لثل منعَ في الس وَاتِ والأوط وَم وَزيزُ